صوت الفاروق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أفراح الرواد مرحبا إلى كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلى كل من نشأ في أحوان القضيلة وسرور الأخلاق إلى كل عروسين لي يرجوان في حياة طيبة هانئة سعيدة سعيدا بعيدا عن سخافات الهوى ومواطن الفتن نهدي هذه الأغاريد نشيد فرح وعبير سرور وبديلا طيبا مرحم مباح نسائلنا المولى عز وجل أن يبارك لكل عروسين ويبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير